<تصفيق> الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلفت في الارض وما يخرج بها وما ينزل من السماء وما ياخذ بها وهو الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتينا الزاعة قل بلاء ربي لتأتي أنكم عاش لا يحذب عنهم الضال كالطفل في الزاوات ولا في الأرض ولا ولا أرغب ذلك ولا أرى أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي النبي لأسهم وعبهم صالحا الذين تعلموا في اياتنا الذين لا يؤذنون بالآخرة في العذاب والطلال الفعيد أفلو جروا لنا بين وما من الزمان والأرض إن شهدت عليهم كتفا من السماء إن في ذلك نراتا لكل عبد منيب ولقد آتينا تعود منا فضلا يا جبال معه وأنا هل اعملت بغرته وقصر في السرد واعملوا ظالما واحملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح العلوم اشعر وارواحنا شر واتلنا عين الزق ومن الجن من بي يعمل بين يديه باذن ربه ومن يرزق منهم عن امرنا نرزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل وجفاء كالجواب وجفاء je chore عن يمين وشمال كلوا بالرزق ربكم واشكروهنا بلدكم طيبكم وصفكم ضبور فأعرضوا العلم وبدلنا فَأَثْنَى بجنتين جنتين جَنَّتَيْنِ زُوِعَتْ فِيهِمْ ظَمْأٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي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 and love أمو العلي الكبير قل من من السعادة في قل الله أو ما a na hun Oria te عَالِي وَلَا إِلَهَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ قال الذين استكفروا للذين استطعفوا ألحن قددناكم على الغدى بعد إن شاءكم فلكنوا سنجرين وَقَالَ الَّذِينَ تُصْعِفُونِ الَّذِينَ اتَّكْفَرُوا فَالْمَكْرُ الْلَيْرِ وَالنَّهَارِ فَالْمَكْرُ الْلَيْرِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَحْرُودَنَاهُ وَنَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ ونجعل له أن نعرأه العذاب وجعلنا الأطلال في أعناق كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما في طرية من نبيل إلا قال متربوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمالا وأولادا وبعنحن من معذبين قل إن ربي يبزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس إلى يوم وما أموالهم ولا حول في التي تغضبون إنها ترضى إن من من آمن لا يطفئ بما وهم بالغبات يرون وهم بالغبات وَمَا أَنْفَغْتُمْ مِنْ شَلْءٍ فَهُوَ يُخْرِبُهُ وَهُوَ قَيْرُ الْطَابِدِينَ وَيَمَّا يَحْشُغُهُ شَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ بِالْمَلَائِكَةِ هَا يَا كُنْ كَانُوا قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الذين اكثرهم بهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الا وعذاب النار التي كنتم بها تكسبون وإذا تتلى عليهم هل أكتنا بينا وردوا ما إلا يريد أن يضدكم عما كان يعبد آبادكم وقالوا ما إلا إذ كن الذين كفروا إن إلا رسولنا وفا أرسلنا إليهم الَّذِينَ سَمِعَ بواحدة أن الَّذِينَ بين يديك عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم إن تجري عنا على الله وهو على كل شيء شديد وان ربي يصف بالحق على قل جاء الحق وما تبذل الباطل وما تعيد فبعوا فَلَا وحقبوا من مكان قريب وقالوا أهلنا به وأنه لم استناوش من مكان بعيد وَقَدْ وحين بينهم وبين ما يشتكون كما قيل باشعاعهم من قبل كانوا فِي شك